خلينا بقى فكة مدوني بقى خلينا هنا ايه مع القرآن اتخذنا يا اخواننا المد الفرعي المد الفرعي قلنا فيه مد بسبب الهمزة وفيه مد بسبب ايه السكون المد بسبب الهمزة اخواننا الافاضل متصل و ايه ومد وماد ايه بدني تعلم نفكركم بالمتصل المنفصل ونخلص البدل يلا المتصل حد ما حداش نحصل فاكت يلا اخواني حاضر. مثلا كمكا السماء بالمرة كده الأولى مثلا ايه أبناءكم اسرائيل خلي اسرائيل على جنب دورتي مثلا السوق سي يلا يا اخوانا يا اخوانا بص حرف المد في هذه الكلمه اللي هو الايه الالف ليه ساكن ما حرف المد في هذه الكلمه الالف ساكن ما قبلها مفتوح حرف المد في هذه الكلمه ما حرف المد في هذه الكلمه الياء ساكنه ما قبل ايه مكسور خلاص على حرف المد الالف او الواو او الياء ما بيحطش علامه المد دي اللي الطير بص يا اخي الفاضل بص ما بيحطش تفهم الكلام ده ما بيحط شخونا علامة المد على حرف المد اللي جناح تردي إلا إذا أتى بعد الحرف المد أهم ذا سكون إذا متى بنحط علامة المد على حرف المد إذا أتى بعد حرف المد أهم ذا ترد عن أنت بتمدد حرف المد زيادة عن المد اللي إيه الطبيعية هتمدد شويتين شوي خلاص كذا أربع حركات أو خمس حركات أو ست حركات من طريق طريق. يلا حبيبي قلبي يلا ليه الألف دي على علامة مد عشان بعده الهمزة مع ألف في نفس الكلمة ولا دي في كلمة دي في كلمة يبقى اتصل حرف المد مع تاب المد بنسميه الواو دي والهمد. بداية بذات اللي حط على الواو علامة المد الهمزة في نفس ولا ده, انفصل عن ده؟ يبقى مدي مض واجب واجب يعني مقداره أربعة او خمس حركات يعني ها واجب المد ها اللي حاسس وقول ستة حركات مش خلاص كده تاني الكلام خلاص يعني المتصل المتصل الواجب ده أن يتصل ها المد مع ثب بالمد تاني إيه المتصل أن يتصل المد مع ثب المد. حكم المد المتصل وين مقدار المد المتصل أربعة أو خمسة أو ستة حركات خلاص يا عقلنا تاني الكلام المتصل ينفع اقف على الالف وما اقولش الهمزه لا طبعا لازم الكلمة كلها تيجي على بعضيها عشان اتصال حرف المد مع سبب المد في نفس الكلمه طبعا ده في القراءات في الهمزات دي ممكن فيها حاجات كتير يعني وردت عندنا في بس مش مش قراءتنا قراءه حمزه وقراءه مشاء بصوا يا اخوانا بعد كده كتبنا لاخوانكم الافاضل المره اللي فاتت وما وبرئوا نفسي إن النفسة لأمرتهم بالسوء إلا رحم ربي يلا أخبرنا الأفاضل يلا حبايتم ها فين حرف المد؟ وراء طبعا أنا عليها علامة المد؟ طبعا عليه عليها علامة المد يبقى إما إيه يا إما إيه؟ يا إما همزة يا إما سكون بعد هي إيه؟ ديه في كلمة وديه في كلمة وإسمه المد منفصل لانفصال حرف المد عن تبقى بالإيه يعني أنا ممكن أقف هنا أقول إيه؟ وما. ممكن اقف هنا اقول ايه؟ ناس. وما ابرق نفسه خلاص الكلمة مبغيرش صحي كده عندي. يلا الياء اهي ها تاكينا ما قبل بك حرف حف مادة بعد ايه همزة ديف كلمة, ديف كلمة ديف كلمة اسم مادة ايه؟ المنفصل ده جائد ما حكمه؟ المتصل واجب والمنفاصل ايه؟ جائد ولماذا سميها جائد؟ لجواز المادة والقصر يعني ممكن اقوله اتنين اربعة ايه؟ تهالي الكلام؟ اخ الفاضل اتنين ده اسمه قصر أربعة ده اسمه توسط خمسة اسمه فويت التواصل فويت ليه؟ التواصل ستة اسمه إشباع يبقى ما مدد ستة حركات اسمه إيه؟ إشباع يعني الكلام؟ يلا أخواننا السوق دي مادة إيه؟ اجتمع حرف المد مع سبب المد في نفس الكلام يبقى إيه؟ نقتاصل إيه أخواننا؟ كام؟ يبقى ممكن أن تقرأ إزاي؟ المنفصل ده كام يا أخواننا؟ يعني ممكن أقول إيه؟ بس اخب بالك لو بدأت المنفصل في بداية القراءة اثنين يبقى كل المنفصل كان اثنين وما ابرئ نفسي ان النفس لأنرتم بسوء الا وممكن اربعة طبعا هنا يبقى كام عشان ده منفصل ومنفصل ازاي ابقى وده كام اربعة نقول ايها وما أبرئ نفسي إن النفس لamma مرتم بالسوء إلا ممكن 55 خلاص كده يا أخوانا تمام الكلام تمام ولا ايه؟ لو في بعض الكلمات بقى تاخد بالك فيها المد المنفصل الحكمي إيه المد المنفصل الحكمي بس داخل فاضل يا أيها يا أيها الألف دي طب انا عليها علامه عشان بعدها سبب للمادة هو مين؟ صح كده؟ مد يلا متصل ولا منفصل بقى؟ ده؟, ده منفصل ليه بقى؟ هي اصل الكلمه كلمتين يا ويا حبيبي خلاص؟ حكمه منفصل اسم منفصل بقى؟ حكم لكن متصل رسمه بيسمى ايه؟ متصل ايه؟ رسمه في الرسم لكن كحكم اسم منفصل يعني ممكن اقول فاضل يا ايها ممكن اقول ايه يا ايوه واكتب ده خمس حروف ثاني الكلام يا اللي يفرق بقى بين المنفصل ده والمنفصل ده حبيب قلبي المنفصل الحقيقي بتاعنا العادي انا ممكن اقف عليه وابدا بايه بالهم لا المنفصل الطبيعي بتاعنا هو حقيقي يعني لكن المنفصل الحكم حبيب قلبي ما ينفعش اقف على الالف يعني ما ينفعش إيه؟ وبدأ إيه؟ أيه. سهل سهل ولا سهل. كمان الأخيرة. في المنفصل الطبيعي بتاعنا ده الحقيقي الالف مرسومة مسبتة يعني لكن هنا الالف ايه محزوف محزوف هرسل هؤلاء يلا يا الله حبيب أنت. ها, ها. احكي لي كده احكي معي يا الله ها مادة ده منفصل الحكمي ليه ها اطلاق ها وقلق المنفصل ده كام يا اخواننا اثنين اربعة اخبار والمتصلة حبيبي أربعة، خمسة، فتة، ناشمة، مش كده ها نقولها إزاي دي؟ ها أولاء أو ها أولاء قومون أو خمسة خمسة الكلام؟ نتكلم خلاص ولماذا؟ سماء المادة المنفصل، منفصل، انتصال هذا المادة على الحرف الغد المادة المنفصل، المادة إيه؟ جائد أربعة كام؟ خمسة تهل يا أخونا؟ طيب بعد كنا نتكلم عن المادة البدن لا انا لسه هنقول المادة البدل بقى المادة البدل بقى مادة بسبب ايه برضو؟ الام بس اخواننا الفاضل مادة البدل زي كلمة مثلا ايه؟ ادم امن ايمان بوتو كلمة آدم أو آمن أو إيمان أو أوتو أي كلام لا عايز أقوله مستقنة استمع أين أتت الهمزة بعد حرف المد بعد حرف المد بعد حرف المد نسي إن أين أتت الهمزة بعد حرف المد آدم أين أتاك الهمزة قبل يبقى بدلنا صح عشان كده اسمه مادي يا جماعة بدل ليه اسمه مادي بدل تقدم الهمزة على حرف النون بتقدم الهمزة على حرف الدال زي الكلام فا المد البدل يا اخوانا مد البدل ده حركتين عند جميع القراء ما عدا ورش ورش طبعا احنا ما تقولوش ورش يعني القراءه ازاي بيا جماعة جماعه تقول ايه ها ادم وكمان يا اخوانا ايمان وكمان ايمان وكمان اوتو صل على النبي يا اخوانا يلا ها الالف لازم الهمزة اللي قبلها تكون ايه مفتوح صح كده ولا ها الياء لازم الهمزه اللي عليها تكون ايه مكسور الواو لازم الهمزه اللي عليها تكون ايه مضمومه صح كده ولا ايه تمام بس مد ايه بدل بدل البدل ان يتقدم من الهمزه بدل المد على حرف الايه المد ده له كام طبعا أنت بتقول طبيعي بتقول آدم مش هتعرف تقول غير آدم مش هتعرف تقولها بطريقه تانية يعني وإيمان صح كده بس هي بيفرق في بعض الكلمات اهو بص قولوا تعالى مثلا مثلا مثلا مثلا في سورة الحشر قولوه تعالى طلع النبي عم جليل النبي صلى لو هي كده نقرا ازاي من غير الهمزه دي نقول ايه لا فطلع. لا فاتهم دي مش بتاعتنا طالما الهمز على السطر كده بمد ايه يا اخوانا بدل مد البدل كم حركة دولا ايه فاتهم يعني ايه فاتهم لا اعطاهم صح كده ولا حبيب قلبي شكل الهنزم العصطط روح تحطط على الالف بقيت ايه؟ فأتاهم فأتاهم يعني ايه؟ بياءهم تفرق ولم تفرقش يبقى المادة البدل في الكلمة دي في مادة اتا او اتا لو ما عملتش مادة البدل هيغير الكلمة من اتا يخلى ايه اتا او من اتا يخلى ايه اتا وتفرق في المعنى يعني مثلا ايه احنا بنقرأ في سورة الحشر قولوه تعالى في بني النبي فأتاهم الله من؟ عمل ايه بقى فيهم ربنا سبحانه وتعالى وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بهتهم بأيديهم وبأيدي المهم فاعتبروا يقولي الأبصاد حضرتك لو قلت ايه فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وكان الله أنعم عليهم بيه بنعمة غيرت المعنى ألا ما غيرتش طبعا غيرت المعنى خلاص كده أخونا نعم يا أخي تفضل مش على الالف او زي الاخرة او كده لو واحد قال لا امنة تبع ايه غارة المعنى تهالي الكلام اخوانا تهالي ولا ايه خلاص يبقى فيه فعنق بين مادة اتا و ايه و اتا اتا الهنزة بتبقى فين احبايا عطب لكن اتا الهنزة فين بتبع عليه على الالف خلاص هاي. الكلمات دي بنبجي عن اكتبها تاني فيه قاعدة صرفية في بعض الكلمات زي الكلمات اللي عصطبورة دي الازان ده اخوانا طب بعد الصلاة بها نشمل إن شاء الله طب لعنا اتمندودش وإيمان وإيمان بعض الكلمات وليس كل الكلمات يعني دي بعض الكلمات ده نطبق عليها قاعدة في الصرف ده في علم الصرف قاعدة تسمى قاعدة البدل قاعدة اللي البدل وبعد عشان كده تسموه المادة في هذه الكلمات مادة ايه؟ بدل ايه حكاية قاعدة البدل بص اخواننا لفضل ايه من بيقولك هي اصلاها ا ا من ا ا ا من يعني بكم همزة مم. واحدة ايه متحركة الثانية ايه ساكن ايه دم اصلاها ايه ا ا ا دم ايمان ايمان وكذا بص اخوان قاعدة البدل بتقولك ايه بقى صلى على النبي اذا اجتمعت همزتان الأولى متحرك والثانية ساكنة تبدل الهمزة ساكنة تبدل الهمزة ساكنة حرف مد يناسب حركة الهمزة التي قبلها هلا عنا مين الهمزة ساكنة دي ساكنة دي الهمزة اللي قبليها مفتوحة ايه حرف المد اللي يناسب الفتحة يبقى تبدل الهمزة ساكنة حرف ند يناسب الحركه الهمزه التي قبلها من جنس حركة الهمزه التي قبلته بها ايه يا اخونا يلا يا ها ا دن ثاني الكلام ايه اللي حصل ثاني اذا اجتمعت همزتان الاولى متحركه تبدل حرف حرف ند يناسب الحركة التي قبلها يعني هنا ا ا ايه دي همزة إيه؟ الهمزه ايه مفتوحه عشان كده يا على النبي عم هنا الهم ده ما هي أبليها أبليها أبليها أبليه. ايه النان ايه ايمان هنا ها ووتو. خلاص كده يا اخواننا ثاني الكلام ثالي. بس ال الفتحة دي أضع الحركات اللي أنا أعرفه يعني الضمة أتأل الحركات وأخذ الحركات اللي إيه الفتحة فتحة حركة خفيفة لكن الضمة إيه حركة تقيلة عشان كده ربما ما بيحضرهش يقول الضمة يعني مثلا إيه أو تقيلة أو تلاقي في العرب الضمة دي بيحاولوا إيه يتجنبوا على قدر المستطاع في إيه في الكلام زي عندنا كده مثلا طلع النبي عرب صراط الذين أن صراط الذين أنعنت عليهم صرات الذين أنعمت عليهم هم هي أنت عارف أصلاء إيه علي هم بقرات حمزة عقوب علي هم عشان هم أصلاء إيه أصل الضمير أصل الهي يعني إيه مضمة ولا متسورة في العرب إيه الضمة دي بالنسبة لهم تيلة في الكلام ولذلك قلب الضمة إيه كثر كمان عشان الهاء مجاورة اللي لليابات إيه ده صلى صلعنا بيوبي احنا بنقول لك سلام عليكم سلام عليكم اسمع العرب بيقول لك إيه؟ سلام عليكم. عليكم صحيح كده اقول لك فين الضمه ايه يابا بقت ايه الضمه هو العربوي بيحب البق بتاعه يشتغل عليه طالما هي ببقى إي إي إي إي إي. يبقى كده كده يعني قلت لها بقى فقرات حمزة مثلا ايه, إيه. مثلا إيه فلي إمه الثلث فلي إمه كده يعني آه لا مش الدلع ده النبي عراها كده برضه و النحل والنور والزمر و الزمر و النجم إيه وأعلموا بكم إذ أنشأكم من الأرض و إذ أنتم أجنة إذ في بطون إيه إمهاتكم آه في بطون إيه إمهاتكم إحنا بنقول بقى تضمت إيه لها شوية عند العرض نرجع بقى للموضوع نبقى ها إذا اجتمعت همزة ساكينة أو همزة هيا يا أخواننا بنعمل إيه بنقلب أو بنبدل عشان اسمها قائدة لإيه الهمزة الساكينة ها حرف مد من جنس حركة الهمزة التي قبلها مفتوحة يبقى ألف مكسورة يبقى ياء مضمومة تبقى إيه سايا كلام هنقلب الهمزة الساكينة دي ألف يبقى ده مد يا أخواننا بدل ليه بدل يا عامي الهمزة جات قبل حرف الإيه المد صح كدة وباسمه مادة يا جماعة بدل لتقدم الهمزة على حرف الإيه المادة سلت الى الاغي اللي انت تلك عليه بس قاعدة البدل ليه مش في كل الكلمات يعني في مد أنا مغزك في مد بدل عشان هو بدل يعني لا تطبق عليه قاعدة البدل أنا مغزك كلمة واحدة ذا كلمة إسرائيل ماليش دعوا بقاعدة البدل دي إسرائيل يلا حبيبي يلا حبيب قلبي تعالي نتكلم في تع عمي الالف دي على علامة المد ليه في نفس الكلمة ولا ها يبقى مد ايه ده واجب كام وكام وخمسه عمي همزه جت قبل الياء تقدم سبب المد على حرف المد يبقى مد يا عمي بقدره كام حركه يا عمي 2 طبعا واصله خلاص كده لكن وقفتك ده موضوع ثاني هنبقى نتكلم فيه بعد كده يعني ممكن حسيتني ولا حاجه اتفضل يا اخي لا دي رسما بقى عشان نفرق بينها بين الهمزة بتاعت المد البدل وإيه؟ وهمزة القطر آه آه عشان تفرق بين مد البدل دي كده اسمها همزة ممدودة همزة ممدودة عشان تفرق بين الهمزة الممدودة اللي هتقولها كم حركة؟ حركتين وهمزة خلاص. على ايه؟ فين دي يا حبيبتي؟ هين؟ لا إسرائيل دي ملة لا إسرائيل دي لا دي ما جهزة قاتع بداية الكلمة ما فيش بعدها حرف في مدم خلاص ذلك الكلام يا خلنا طيب مثلا مثلا إنك كنت من الخطئين يحكي لي كده عن الخاطئين دي في الوصل يعني تقدمت الهمزة على حرف المد بس مدي يا خلنا بدل صح كده حبيب قلبي الـ A المادة ايه يا حبيب قلبي؟ بدل! ليه؟ طيب تقدمت الهنزة على حرف المد المادة البدل كم حركة عندنا؟ عند كله معادة الشيخ ورشي بيقول المادة بدل ايه؟ 2 و 4 و 6 يعني تنفع آمين وتنفع ايه كمان؟ آمين وتنفع ايه؟ آمين طبعا انت حاظتك بتبقى ايه بقى؟ بتقول آمين بحثت لجنبك بقى ايه؟ طبعا الشي... يعني أخي على اللي ما تنفعش غير ايه؟ آ يعني كله جاهل كله مش فاهم جاهل وتبقى واقف و عاملين له الامين التايه متداي بقى اكنك بتتصنع حاجه ايه نشاز وحاجه وحشه بصوا كده ربنا يهديكم يا <تصفيق> اخي يا عم مش انا بذاكر صح كده ولا كلنا مر بذهي الاطوار ربنا يهديني مد البدل ده يا اخوانا خد بالك بقى حته كمان في مد البدل عرفنا إيه مد البدل؟ أن يتقدم بص بعض الكلمات بقى بص يا جماعة اسم مد البدل الكبير أو مد البدل عادي يعني زي مثلا كلمة أملهم شرق في السماوات ومنهم من يقولوا يقولوا ذن لي ولا تفتن بعد كده فليؤدي الذي فليؤدي الذي تمن أمنا عبدالله يا قنة بنبارك لكم يا رب وفاقكم ربا مننا ومنكم مننا طلع النبي يا عم دين النبي صلى الله في الوط بنقول ايه هم لهم شرك شركون في السماوات تئتوني بالهمزه دي مالها لكن وده الفاصل يعني الفاصل يا حبيب قلبي تسقط في حاله الايه الوط يلا يا اخي الفاضل ومن هم يقولوا ذلي دخلنا من لام على مين الهمز طب والالف يا عم راحت فين هم بتوط بتسقط في حاله الايه الوط فليؤدي الذئ ثمنا يا عمي فين الالف يا عمي عشان هند توصل تسقط في حاله الايه يبقى كده في مادة بدل مفيش مد بدل مفيش مد بدل مفيش يعني في حاله الابتداء في حاله ايه في حالة ايه الابتداء قبل ما نتكلم في حاله الابتداء تعالى ناخد كلمتين كده عشان تفهم الكلام اللي انا هقوله ان شاء الله وان شاء الله هتفهم صل على عم ما انت انت بتقرا في ادخلوها بسلام طلع نبي. قال لي بس دي همزة ايه? وراءها حرف ايه? ما تيجي حرف تيجي همزة الواصل. بعدها حرف ساكن ببص على الحرف التالت. مين الحرف التالت ده? ماله? م... متحرك بايه? اذا كان الحرف التالت متحرك بضم بنبدأ بهمزة قطع مضمومة. يبقى متى تقلب همزة الواصل? همزة قطع مضمومة. اذا كان الحرف التالت ماله جبهة? يبقى ايه الشكل بقى همزه وسط وراح حرف ايه ساكن وراح حرف ايه مضموم نبدا بهمزه مضمومه بنقولك ازاي بقى ادخلوها ولا ادخلوها ادخلوها نقول ايه ادعوا ولا ادعوا لماذا حرف التالت جميل كده اما اذا كان الحرف الثالث مفتوح او مكسور نبدأ نبدا بهمزه ايه مكسورة صلى على النبي وقال الذي اشتراه من مصر يلا حبيب قلبي ها؟ هل بتوصل صح كده ولا ايه؟ صراحه في ايه؟ فاكر اشتا تاء تا. حرف مفتوح اتفقنا لو التالت مفتوح او نبدأ نبدا ايه؟ تقول ايه بقى ها؟ اشترط تقول ايه يا حبيب قلبي؟ اشترط فايل الكلام؟ فايل ولا ايه؟ ولا فاهم ايه؟ الكلام يعني ابدا بقى اتكلم بقلب في مد البدل؟ اخش بقلبي بقى في القاعده يا عم بلاش القاعده والمخطط والكلام ده يا عم. الكلام ده بيتسجل هقوله تابع اسامه بن لادن خلاص الله يرحمه اه بصة اخونا بقى كعلقة مثل صلى عن نبي اه همزة ايه ده عليه الصلاة والسلام همزة ايه واسط طيب عليها واسط ازاي الصوت كتب يلا عمي عمي همزة واسطل وراها حرف ايه همزة بقى ولا مش همزة المهم وراها حرف ساكل الو مين الهمزة ايه تاكنة والثالث هنبدأ بهمزة ها طلقة مضمومة صح كده? وقف بقى استنى! وقف! سكر آدم وآمن والكلام اللي بلاك منه ده? اذا اجتمعت همزة تاق? قولي الله! الاولى متحرك! والثانية تاكنة! تبدا! الاولى ولا التانية? حرف حر مد! يناسب حركة الهمزة الايه الاولين ايه? ايه همزة الاولين ايه مالها? يبقى الهمزة دي نقلبها ايه? واو يبقى تيجي تبدأ في البدايه في الابتداء تقول ايه اوتمنى تقول ازاي بقى اوتمنى يبقى ده بدل حد عارف بدل همزة ايه؟ يبقى تقدمت الهمزه على ايه؟ على حرف المد بس مد ايه مقدار كم بدل ده في الابتداء ولا في الوسط في الابتداء ولا في الوسط طب في الابتداء ايه وفي الوسط ايه تعالي نقول كده في الوسط طيب فليؤدي الذيئتمنا الذيئتمنا من الذال دخلنا ايه لذئتمنا من الذال لمين للهمزه على طول صح كده طب في حاله الابتداء نقول ايه يا اخوانا ها اوتمنا نقول ايه اوتم ده لك كده بالبلدي بيقول لك ايه طلع لو الهمزه الساكنه على واو تقلب ايه واو لو الهمزه الساكنه على نبرة تقلب ايه ياء ده الكلام ولا إيه؟ تأيل ولا واحد لو الحذف تكينا على وَوَو تقلب واو. لو الحذف تكينا اللي بعد حذف الوص على هنبرة تقلب ايه يا الله عم ومنهم يقول ذل لي ولا تفتني؟ والهل في, في الوص في الوقف؟ في الابتداء طلَف الوص. ومنهم لي في الابتداء. إيه ذل تبذل حرف مد يناسب الهنزة المكسورة اليوم نقولها ازاي إي ذا لي فضلت ذا لي اشرح حالك ولا اي حاضر طلعنا بعمل في الوصل لا في الوصل عادية ومنهم ما يقول لؤ لي من اللام لمين للهنزة السكن وقال في الوصل ما بنلاقش عشان بتسكت ايه وصل فالكلمه في الوطوه من من ومي يقول اذن لي بنقول همزت خلاص كده ها ألا أما تيجي تبتدي بقى لو قلت لك ابتدئ بكلمه إيه؟ هتقول ايه ها اذن لي هتقول ايه اذن لي يبقى اذن دي في حالة الايه الابتداء نعم اخر فضله خلاص تعالى ولا تصل اتفضل ام شر مشير... نعم اتفضل عايز تسال حاجه طب ام لهم شركوا في السماوات ائتوني لو عايزها بتابعوا ليه يا جماعة إيتوني إيتوني بكتاب من قبل هذا نعم هاي ودي خلفة القاعدة ما اشتري دماغة كما نيجي نشعى حمزة الوصل ما هي أصلا ائتيوني خلاص كده اشتري دماغة كما خلاص يا عم نعرف اللي هم خلفها بس عشان الناس ما تتلقبش وما نيجي ناخد حمزة الوصل عديها بقى ما نقولتها على واو تقلب ايه واو على نبرة تقلب ايه بص وخلاص وفصلة بقى اطلقه وفصلها ده بقى اما نيجي ناخد همزه الوصل والبندره على فصله واطلقه طب ما احنا اتجوزنا خلاص فندار على الاصل والفصل ليه ما خلاص يعني ها يا عاد ربنا خلاص اطلقه وفصلها ثاني الكلام يا اخوانا ولا هو بيقول ايه هنا هي حته بسيطة كده عشان الأخ اللي بعدين تقولي لي ان ايه يعني الكلام ما ينسبش اقول له لا انتوا ان شاء الله هتفهموا بسرعة ولاق بيقول ايه ايتوني بيقول هنا ايه التهمله هل بيقول التأملة مضمومة بيقول المفروض كنا قلنا ايه او لكن احنا بنقول ايه اي توني ليه يا اخوانا؟ يا اصل الكلمة في الغار عربها كده اي تي يو ني دي اصله دي اصله يا جماعة ها اي تي يوني اصله ايه اي يبقى الحرف التالت اي اي تي تي تي ب الحرف الثالث ماله ها مكسور هنبدأ بقى ايه يا جماعة هنديها فهمتني ولا ايه عشان كده بنقول لها ايتوني يبقى اصل اصل, أصل, أصل الكلمه ت ها التاء ماله يا جماعة ايه يا جماعة? مكسوره بس حطك بقى ابدال ونقل كده ما نيجي نتكلم في الموضوع ده هو هو الضمه دي مش اصليه ها الضمه دي مش اصليه اصل التاء ايه يا اخواننا مكسوره اصليه يا جماعة? ائتيوني خلاص كده زي امشوا يا عم دخلت لك باب دارت حمزه الوقت مش موضوعنا يا عم خلاص تلتيومه يا عم بالبلد على واو تبقى ايه واو تقلب واو على نبرة خلاص اطلقي ايه ما نيجي ناخد اطلقي نبقى ندور عليه ده الكلام يا اخوانا بس انت فاهمت اطلقي اطلقي يا, يا اخوانا اتيوني اطل التاء مش مضمومة اطل التاء مكسوره ده الكلام يبقى ده مد بدل يثبت ايه في حاله الابتداء ويسمى مد البدل الكبير جي اسم تاني اسم مد البدل ليه الكبير. خلاص كده يا جماعة ها حد مش هين حد فان طيب نقول مد البدل بعشان نخلص مد البدل ها ان يتقدم لا حرف المد برضو يا رجل سبب المد له مين الهمزة على ايه حرف المد مقداره كم حركة حضرتك ااا طبعا قاعدة الابدال لا تطبق في جميع الكلمات يعني ااا لما طلع النبي اذا اجتمعت همزة وصل وهمزه ساكن بنعمل ايه ها نبدا تعا اول الوصل بنحركها بنخليها همزة قط يا اما مفتوحه او يا اما مكسورة يا اما ايه على حسب الحرف الايه التالي وبعد كده بنبدل ها نبدل ايه يا جماعه الهمزه الثانيه الساكنه لا مش شرط ا يا الحاج حرف, حرف مد يناسب حركة حركه التي قبلها يعني اوتومين قلبنا الهمزه ايه واو اذا قلبنا الهمزه ايه ياء ايتوني قلبنا الهمزه ايه ياء إي إي. فاهم الكلام يا اخوانا ولا سهل المرة الجايه نتكلم عن المد بسبب الايه السكون ان شاء الله ان شاء الله معاكم